لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فالظل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلهم وعد الله الحسن. فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الصَّائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمغفرتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عثى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرانا كثيرا وسعه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 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يبتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينين